وَالْضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ يَا أَهَالِ مُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ ثُنَائِنَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 قالوا إننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا ضائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسيفون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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِذَا يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تغن, لَّا تُغْنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِن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 أبَتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَأَيَّتُ اللَّهُمُ الْلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُنَّ نَهَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ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 ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو شاء الله اطعمه ان نطعم من لو شاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين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 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلُهُ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحِلِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر فَإِذَا فإذا أنتم منه توقدون